114. كلا بل لا تكرمون اليتيم 115. ولا تحاضون على طعام المسكين 116. وتأكلون التراث أكلا لما 117. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا مدك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي 114. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 115. ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة 117. ارجعي إلى ربك راضية مرضية 118. فادخلي في عبادي I